وَأَمَّا الْكُلُّ أُمَّةٌ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوهُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ تَفَرَّقُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعَلَمْ فَقْفِرْ لِلذِّينَ تَابُوا فَقْفِرْ لِلذِّينَ تَابُوا وَالتَّابِعُوْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاحترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعج الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لأنذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم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 هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ فَقَالَ فِرْعَوْنُ ادْعُونِي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 فأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم لا يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعادي وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إنا أقاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبلين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من عاصم قال قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هام بن لي صرحا علي أبلغ الأسباب.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 من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير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 نارف يقول الضعفاء الَّذينَ استكبروا إِنَّ كُلنا لكم تبع فَهالأنتم مُغْنون عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذينَ استكبروا إِنَّ كُلّن فيها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 قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ان لنا انصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد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 بكون كذلك يُؤْفَكُ كل الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناؤا وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم ورزقكم من الطيبات ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي لا إله إلا هو وفدوا مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون قلوا خلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نري أنك بعض الذين عيدهم أو نتوفيان فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذنِ اللَّهِ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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأُضُرُوْكَ إِنَّ فَكَ نَعَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُ وَأَثَرَ فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ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 فَلَمَّا رَأوُوا بَأْسَنَا قَالُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُوَّ فَعْوُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَم ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون